أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فالحق والحق اقول لا جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر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 حَتَّى إِذَا عَبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلاَ لله الدين الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا إلى اللَّهِ, ذلفا. إن الله فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النار ويكور النار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يشير العزيز الله